بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَأَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدروا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقاسقوا في اليتامى فانكحوا ما طوب لكم من النساء مثلا وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فَكَتَ ايمانكم ذلك ادنا الا تعولوا واتن النساء صدقات منه نحله فينطلن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا ولي امريا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما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 وَلَهُمْ فَاشِرُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ القسم مساكين فارزقوهم وقولوا لهم قولا عرفا وليخشى الذين لو تركوا من ثنفين ذريته ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله, الله وليقول قولا سديدا وَسَيُصْلَوْنَ سَعِيرًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أُولَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْفَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَصْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُفَا مَا تَرَكْ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْرِ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّلُسُ له ولد. فإن لم يقل له ولد وورثه أبواه فلئ منه الثلث فإن كان له إخوة فلئ منه من بعد وصية يوصي بها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم رضو مما ترك من بعض وصية يوصين بها أودين ولهن رضو مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهم مما من بعد وصية توصون بها أودين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أفت فلكل واحد منهما السلس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية مصاب يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنوار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله واتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ياتين من مهين والليتياتين الفاحشة نساء فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البنوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ولذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن يَمُنُونُ السوءَ وَالْجَهَالَةَ ثُمَّ يَتُوبُونَ ثُمَّ تُغْنَنَ قَرِيبٌ فَأُولَئِكَ تُوبُ اللَّهُ الله وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَلِلَّذِينَ الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا, لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى 117. ومستبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداه النقل طارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أخبغ